ونعوذ بالله تعالى في في نا. في نا من شر اعمالنا ومن يهده الله تعالى فلا مضل له م ن يمض فلا ه ا د له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل ى على محمد في ا ل أ و ل ي ن وصل ى على محمد في ا ل آ خ ر ي ن وصل ى على محمد في الملا الاعلى إ ل ى يوم الدين ولع كنا نتحدث في الدرس الماضي عن دخول ا ل ي ه و د ي ة أ ر ض العرب وقلنا كيف دخلت ا ل ي ه و د ي ة إ ل ى أ ر ض العرب بعد أ ن جاءت من بلاد الشام على يد الحضرين اليهوديين يد كيف دخلت ا ل ن ص ر ا ن ي ة بلاد العرب كان راسا أ س ك ن ر أ من رؤوسهم يسمى يحيى او فينيون كما تذكره كتب التاريخ ولكن هو اسمه يحيى كان على الدين الحق والدين الصحيح يعيش ه في الشام في موطن دين عيسى عليه السلام وهذا من اولي ا ل ب ق ي ة الذين ينهون عن ف خ ا ر في الارض كما ذكر الله تعالى في س و ر ة هود ف دائما ستجد من اتباع اي دين اولي ب ق ي ة وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي أ ي لا بد أ ن تكون هناك أ و ل ي ب ق ي ة ينهون عن الفساد من ا ل أ ر ض ف دائما ستجد من أ ن ص ا ر الخير رجل أ و رجلان أ و فئه او ط ا ئ ف ة وهذا على القول الصحيح ما عدم التاريخ يوما رجلا على الحق الصحيح ما عدم ولو تلمست تاريخ ا ل ب ش ر ي ة من آ د م إ ل ى اليوم ستجد ذلك ستجد ذلك انظر حتى لتاريخ ا ل أ ن ب ي ا ء لما عبئت ا ل أ ص ن ا م وصارت لها اعياد في عصر إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كان رجلي امه وحده ب ق ي ة من بقايا الهدي السماوي يعارض هذا الفساد ولم يؤمن له إ ل ا لوط ابن أخي وكذلك انظر لموسى عليه السلام في أ م ه ضلت وارتكست وتركت هذه السماء وكذلك انظر ل ل م س ي ح عليه السلام ووحده يجاهد وظلمات اليهود وظلمهم وهم أ ب ن ا ء الافاعي كما قال تزعمون أ ن ك م أ ب ن ا ء إ ب ر ا ه ي م أ ن ت م أ ب ن ا ء الافاعي ولستم من أ ب ن ا ء إ ب ر ا ه ي م لو, لو كنتم ابناء إ ب ر ا ه ي م لكنتم ا على أ خ ل ا ق إ ب ر ا ه ي م ا ذ ا انتم يا ب ن ا ء الافاعي لا, لا بد وحتما ستجد و ب ق ي ة من الذين ينهون عن الفساد في الارض مهما كان الزمن ولو تتبعت تاريخ الحديث والمحدثين ستجد هذه ا ل ب ق ي ة تخللت كل ا ل ا ز م ن ة بغير استثناء ينهون ع ل ى ف س ا د في ا ل أ ر ض ويدبون عن س ن ة ابي القاسم صلى الله عليه واله وسلم إ ذ ن لابد أ ن تكون هناك ب ق ي ة انظر ل ل ف ت ي ة ف ت ي ة أ ه ل الكهف لما كانوا أ ي ض ا في زمن يعبد ا ل أ ص ن ا م ويعبدون ا ل أ ش خ ا ص لما خرجوا وهرعوا الى الغابات ي ف ر و ن بدينهم من الفتن و أ ن ز ل الله في حقهم س و ر ة ك ا م ل ة ضربا للمثل ل ل ف ئ ة ا ل م ؤ م ن ة اذا غربت ان تهاجر, أن تهاجر في س ب ي ل تعالى ومن يهاجر في س ب ي ل تعالى يجد مرغما يجد س ا ع ة و م ر غ م ا كثيرا ف ا ل ه ج ر ة فيها س ا ع ة س ا ع ة الدين و س ا ع ة في الدنيا و س ا ع ة في المصالح دا اذا غربت ا ل ف ئ ة ا ل م ؤ م ن ة وكما سياتيك بالتفصيل في هجرتي ا ل ح ب ش ة و ه ج ر ة ا ل م د ي ن ة لان الايمان بمراحله مراحل ت ر ب و ي ة ض خ م ة جدا لابد ان تتلقاها تلقيا صحيحا حتى تستطيع ان تعرف منهج ا ل ح ر ك ة ا ل ا س ل ا م ي ة عبر التاريخ عبر ا لان ت ر ي خ ل الذين لم يدرسوا تاريخ العالم وقاموا بحركات ا س ل ا م ي ة بجهل وبدون د ر ا س ة تعرضوا لكبوات بل وعرضوا انفسهم وعرضوا ا ل ا م ة واتباعهم الى خطر مستهدف وصارت فيهم النكايه عبر التاريخ وهذا معلوم جدا من تاريخ الثوره ا و ا ح ر ك ا ت ا ل ت ح ر ر ي ة او الفرق ا ل ا س ل ا م ي ة التي يعني لم تدرس ا ل ح ر ك ة ا ل ص ح ي ح ة لهذا الدين وبالتالي لم تستفد ابدا من معطيات هذا التاريخ فالتاريخ م د ر س ة لا بد ان تتعلم من سابقيك ليس ب ا ل ض ر و ر ة ان تخوض بنفسك ا ل ت ج ر ب ة من اولها الى اخره لان هذا خ ط أ علمي و خ ط أ ثقافي مريع لا تقول اجرب بنفسي يعني اعاني الاعتقالات واعاني الاضطهاد واعاني القتل وسفك الدماء والفشل ثم ايضا اجرب الانتصار كما حدث قلت تقفز لا لابد أن تقفز فوق كل التجارب ان فوق ولابد ان تستفيد جدا من كل التجارب و إ ل ا ف ا ل د ر ا س ة ل قيمه ه هذا ا ل ر أ س المؤمن فيميون أ و يحيى من م ش ا ت ه تتعلم كان يحيى ابن ملك من ملوك الشام لما مات أ ب و ه روضوه على الحكم اليرث ميراث نرات ابوك قال لا دعوني و ش أ ن ي رفض الملك رفض ا ل ش ه ر ة رفض التسلط على الناس وان يكون متحكما عليهم بل قال دعوني والفلاه أترك, اترك الدنيا الى ا ل غ ا د ا ت اعبد الله وحدي اريد ان أسوح في, الأرض. اسوح في الارض اعبد الله تعالى انظر لهذا الرجل ا ل ذ ي ن ح ن في ترجمته اليوم الذي سموه فيميون او يحيى هذا الرجل الذي ترك س د ة الحكم و ا ل ر ئ ا س ة وترك الملك لله تعالى انظر لهذا العبد وهو يحاكي عيسى عليه السلام تماما ك أ ن ه ا ص و ر ة ظل لعيسى ابن مريم ص و ر ة ظل له تماما كان يعظم ا ل أ ح د وهذا اليوم الذي ضلت عنه النصارى وكذلك ل أ ن في ا ل أ ي ا م يوم ضلته ا ل أ م ة ف ه ذ ا الله الذين آ م ن و ا لما اختلف فيه من الحق ب ه ب إ ذ ن ه وهذا خاص في يوم ا ل ج م ع ة هذه ا ل آ ي ة تنزيلها خ ا ص ة في يوم ا ل ج م ع ة ففي ا ل أ س ب و ع يوم عيد للناس يجتمعون فيه جميعا ويسمعون درسا علميا مفروضا عليهم ينتبه اخواننا الخطباء يستمعون درسا علميا مفروضا عليهم فان الناس جميعا لا يسمعون العلم ولكنهم جميعا يسمعون درسا علميا اسبوعيا فالرجل كان على نفس العهد وعلى نفس الاخلاق وما كان يتعمد ان يدعو الانسان ولكن اذا ر أ ى مبتلى تعالى وهو يمضي في الطريق فيبرع باذن الله تعالى محدش عارف مين اللي ايه صح هو ماشي كده شاف واحد اعمى ت ع ا ل ه و مش ا مسك ما قاله ش ي ق ف تعالى انت من انت وحصلك كده ولزمتك ايه و و ق ت فين وجيت منين تعالى ما اريك اه يبقى دخلنا في الذات ولانه ا وحظ النفس وحظ النفس اذا ل ن ف س دخل في اي م س ا ل ة لغاها تماما وانتبه جدا أ ي ه ا ا ل د ا ع ي ة من حظ نفسك حظ النفس هو قاتلها ولذلك دعا ص ل ل س ل م قال ولا تكلني إ ل ى نفسي جد ايه يعني كمان مش طايق لنفسه ط ر ف ت عين يعني مش عاوز يسيب لنفسه ل خ ص و ص ي ة نفسه ك د ا ه ط ر ف ت عين ر م ش يعني ل أ ن ك لو وكلت إ ل ى نفسك ط ر ف ت عين هلكت ه ل ك ت ت أ ت ي ك ا ل ه ل ك و ذ ل ك كان يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم قال و لا تكلني الى نفسي ولذلك التوكل على, على الله تعالى هو محض الولايه ة و محض、الولاية. اي ل ل و ا ة ان الانسان لا ي ت ع م ى ولا يتكلف ل م س أ ل ل ة ا يتعمى و ل ا يتكلف للمسألة. ولبهدلها لاخواننا الخطباء جماعه الخطباء يقولك ل انا عاوز اظهر ب ا ج ا زي اخوانا الدعاء الكبار وبدل ما يقولوا جه ا ل ج م ع ة ل ف ا س د ه هي كبير وانا بعده لازم اقعد احفظ الخطبه من الف ل ل ل ي ا ه و ا ق و ل ايه اثبت نفسي لحس لو غ ر ط ت في لفظي ولا لحنت ف مساله يعني انت العجب ملاك و ب د أ ت ايه تعتمد على ذاتك هذا الرجل كان اذا تعرض ا ن ت ب ه جدا ل ب ا مهد حتى تعرف كيف كان يتصرف هذا الرجل حتى تعلم ان عاقله التوحيد والتوكل واصول العقائد و ا ح د ة من لدن هذا والجميع ينضوي تحت عثرات هذا المعنى وهذا السلوك وهذا السلوك فلا ت ت ق ص د بركعه انسان لا ت ت ق ص د ان تدعو ا لانسان لا ت ت ق ص د ذلك وقبالك واذا كان الرجل الامام أحمد رحمه الله تعالى يأتي رحمه احمد ادعيلي يا امام احمد ادعيلي اقول إدعي والله يا اخي انا احوج منك ادعي ا انا, لك. أنا لك من أن؟ انا م عشان ادعي لك فاذا مر الرجل مشى يعني دعى له, لم له أمامه. ليه؟ لانه يدعو له لعل الرجل يعني يشفى يعني ولا ي ح ص ل س شعر من الرزق ولا الدعوه ايه تنجح يقول الفريده مبارك يبقى هيغالي فيه ا ذ ا سيغالون فيه ي ب ج ولكن ب ق ا يجب ان يكون هناك اشياء ويقولون ان يكون هناك اشياء ويقولون ل ان ل يكون د ن ا ك اشياء ويكون ا هناك ئ اشياء ق م خ د ا ن كما س أ ل رجل الفضيل ابن عياط قال ادعو لي قال ادعي لك انت بينك وبينه ايه؟, ايه اللي بينك وبينه اما ادعي لك أنا طيب. انت اخي بينك و ب ي ن ا حاله يعني انت في خ ص و م ة بينك وبينه فبالتالي انت عاوز و س ط ة ولا تقريع من الفضيل ابن عياط وكان يدعو له بعد ذلك بعدما ي ق ر ر ه ي ق و ل ك انا د ع ي لك انت بينك وبينه ايه؟, ايه اللي بينك وبينه والذي حاله بينك وبينه تدعوه من الحال بينك وبينه وهذا كلام نفيس جدا وانتبه في تشريح هذه المسائل حتى تستوعب الدرس وتستفيد كان كده منك الرجل إذا رأى مبتلأ لا المبتلأ عارف ولا شاف ما تشوف مبتلأ حق. حق المسلمين عليه. إن شفت مبتلأ والله تعالى منك هذا السر إن تدعينه مبتلأ له أول مبتلأ عليه مبتلأ فيعله رأى سره تشوف شفت دع ده وفي حق حق ان علم في صدرك صراحا للناس وسلاما للمسلمين وخيرا لهم اجابك يعني انت ماشي في بلد ما تعرفهاش ولا يعرفوه ريت مفتلا اي سمى ا ن ل ل ط ر ا م سبحان الله اللهم اشفي و عافيه يا رب العالمين وانفع الاسلام لصحته ومجهوده في نفسك في سرك هذا ان كنت مخلصا لله تعالى لعل الله يجيبك ولذلك قال بعض العلماء ا ض ع الله تعالى ب أ ل س ن ه لم تعفوه ه ب ادعو ا أي لاخي تعفوه واخي ادعو لي اللي هو تعب بظاهر الغيب. طبعا هو مع صليش لو رايده ع ان ا لساني انا اللي عصى و ل س ا ن هو ه الذي عصى انا ادعو له وهو يدعو لي ويشوف التعبير الجميل ادعو الله ب أ ل س ن ة لم تعصوه بها انها ادعي لك طبعا ا ن ما عصطلكش بلساني وانت ايضا لم تعص بسنك لي اذن دي ا ل س ن ة لم ي ر ص بها الله فذلك دعاء ا ل ي اراحل اخيه بظاهر الغيب كما قال ص ل ج الله ب دعاء عليه خ بظاهر ا ل غ ي ب مجاب لانه لسان لم ي ع ص في هذه ا ل م س أ ل ة بذاته انتبه جدا لهذه ا ل م س أ ل ة اذن الدعاء في ح ا ج ة الى اخلاص و إ ل ى حسن معتقد و إ ل ى م ع ر ف ة ت ا م ة ب أ س م ا ء الله وصفاته و إ ل ا فتحت أ ي مسمى س ت ب ع و ه وتحت أ ي معنى من معاني أ س م ا ئ ه وصفاته س ت ب ع و ه ا ذ ن لابد أ ن تكون تام ا ل م ع ر ف ة ب أ س م ا ء الله تعالى وصفاته والدعاء من أ ر ج ى ا ل أ س ل ح ة ومن لم يدع و الله تعالى يغضب ع ل ي ه والذي لا يدعوه متكبر على الله تعالى فهو ي ق س م ه ويهزمه و م ن ت ص ر المنتصرون وما نجح الناجحون الا بالدعاء الى الله تعالى وهذه ق ض ي ة ع ج ي ب ة من مفرداتها كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اذا اشكلت عليه م س أ ل ة خرج الى القبور يصرخ ثم سجل لله تعالى في الفلاه و م ر غ وجهه فتراب ي ا ل ويبكي يمرر وجهه فتراب ي ا ل ويبكي ه و و بعد ذلك تفتح علي ه السود رحمه الله تعالى و ت ت ذ ك ر و ن في م ع ر ك ة ع ي ن جالوت بعد نهلك تتار ا ل ح ر ث و ا ل نسل وقف قطز عبد الله تعالى و الجيوش سيوفها م ش ر ع ة و خ ذ يسجد لله تعالى ويمرغ وجهه في الارض ويقول رب انصر, عبدك قطز. رب انصر عبدك قطز ان الانكسار لله تعالى والاخبات لله تعالى واستخدام ا س ل ح ة الدعاء وخاصه سهام السحر وما أ د ر ا ك ما سهام ا ل ص ح ر ف إ ن ه ا سهام لا ترب أ ب د ا قل ما يعبا بكم ربي لولا دعائكم أ ي لا ق ي م ة لكم لولا الدعاء ما يعبا بكم الدعاء ولذلك شرع في السجود أ ن تطيله و أ ن تدعو ادعو بما شئت من خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولكن و أ ن ت تدعو فاعلم من تدعو وما هي صفته التي تدعوه بها هذا الرجل إ ذ ا ر أ ى مبتلى دعا له ف ب ر ع من ثوره المبتلى لا يدري ما الذي حدث له لا يدري لما ابتلي ولا يدري لما شفي مثلا في غ ا ي ة ا ل إ ت ق ا ن وفي غ ا ي ة ا ل س ر ي ة لما اشتهر بالصلاح في البلاد واحد يصلي في البلد كله فاذا ج ا ء له بمريض لا يدعو له جابوله مريض يتقصده يفر اذا اشتهر وعرف في مكان بالصلاح تركه وفر منه اخلاص لا يبغي ش ه ر ة لما ارادوه ان يتولى ا ل ح ق رفض يعني اذا لو هو محتاج ا ل ش ه ر ة من ا ل ب د ا ي ة لهم اللي قدموها ل ه لم يقدموا نفسه ل ل ش ه ر ة ولكن هم قدموها له فضل ارث ابوك ل ح ك م البلد وليس بعد الحكم ش ه ر ة ا ل صور في التلفزيون والصور في المكاتب و م و ل ك طبعا الرجل رفض ذلك أ ر ا د الله وحده إ ذ ن هو صادق جاءته الدنيا ر ا غ م ة زفها و له فرفضه فرفضه كثير من الذين يزعمون الصلاح ويقربون من ا ل ح ق وكثير هم الذين يتكلمون باسم الاسلام وهم ي ح ا ر ب و ن و ل ا ي ر و د و ن من هذا الاسلام الا الحب ولكنه ما و ما اراد الاسلام نفسه بدليل انه ليس على الاسلام في شيء ظاهره وباطنه ليس فيه من هذا شيء ق ض ي ة ولذلك لا يخفى هذا على الناس لان النظر نفثا تذكرون عمرو بن عبيد الهالك ولما كان خليفة الجميع ي ج ر ب من خ ل ي ف ة يا امر امير المؤمنين لا لا يبوس ايد امير المؤمنين ولا يبوس ر أ س و ع و ز منه ايه كان زاهد حق الزهد راغب في الاخره ولكنه هلك ا م ف ت د وكان مخلص لبدعته ا ل ل ي ب د ع ت ه جدا اسمع ل ل م ا م و ن ب يقول في ايه للعلماء م غ ي ن ح ر ي ل ك ل ك م طالب وسيط كلكم يمشي روايد يعني بتجرب كده ايه على ط ر ا ث ي ق صراعك يعني ع ل ى ص تدخل سعيد بالملك واخد بالك وتبقى الوزير الاول كلكم يمشي روايد يعني يعني مش ع ا و س تقول ده انا احنا اعوانك احنا رجالتك واخد بالك الا عمرو بن عبيد هو ل ا ز ا ه د ا ل ح ب قال ن ف ر ت الحب للعلماء فالتقطوا الا عمرو بن عبيد ن ف ر د ن ا ن ي ر ي ا ل ح ب لفك الطيور لما تنثر له الحب كلها تاكل الا واحد منهم بس لا يرفض اعطاءات ا ل س ل ط ي ن وهذا لاخلاصه لنحلته وبدعته تخيل واحد مبتدع هالك مثل هذا مخلص ز ا ه د تمام وكثير من علماء ا ل س ن ة افضل منه ع ق ي د ة ولكنه افضل منهم زهد و ا ل م س ا ل ة طبعا ايه ن س ب ي ة ليست على الحصر هم افضل منه عقيده ة و وطلب افضل ايه? الزهد في في الزهد والدنيا منهم و الدنيا وطبعا ا ل م س ا ل ة يعني ايه م س ت ط ر ب ة ق ض ي ة عجيب ة المهم الرجل لا يريد ان يشتهر ابدا حتى مضى كلما اشتهر في ق ر ي ة ت ر ك ه وتفهم من كان ما له بيت وله دار بدليل انه ايه يمشي اذا اشتهر في مكان تركه كذلك كان عيسى عليه السلام كان ي أ و ي كالطير في ع ش ا ش ه ا تحت الاشجار اذا جاء المغرب تلاقي تحت جدار معين تحت بيت الشجرة ليس له、بيت. مات عليه السلام ولم يكن له بيت ق ل ل و ابني لك بيتا قال من يبني على الماء د ا ر ا فليس على الماء قرار هو الماء حبيب يبني عليها يبني على الماء كده شبه الدنيا انها يعني خلاص اذا عرفت ابني على الماء ابن ابني ت ه ونعمل ايه ر ا ذات العماق لذلك اتباع عيسى ع ل ب ه و ه ت م ا م ا شابهوه تماما واتباع محمد ايضا شابهوه تماما تراهم في ظاهرهم في غ ا ي ة الغنى عن ل ل ى ا ا غاية الغنى س في عن من ع ل ى الناس يحسبهم الناس اغنياء ا ل ي ه قولك ذا مليونير ب ش ك ل ه كده لا ز ع ل ان مرة ي ق و ل ه ك د ه ف يكون ا ك م ع ي ك و ل ه ا ك ن ه ي ع ن ي م و ل ه ا ك ي ك ذ ا و ل ا ا ل ر و ا ك ي ك ت ن هناك ي و م ع ن ا ك من يكون هناك من يكون ا من يكون ا ك من ي ك و ا ك م يكون ه ا ك من ه ا ك من و ن هناك من ي و ن ه ا ل د و ل ة و ل ا ك من ه ا ل ل ي بيحصل ف ي ا ل ب هناك ن يكون ي ن ا ك يكون ه ل أ ن ه ك و ن ه ا ك م يكون من ك و ن ه ا ك ن يكون هناك م ك و ا ك م ك هناك م و هناك من ي هناك من ي ك و ه ذ ا ل من ي ك و هناك م ي ق و ل ل هناك من ي ك خ ب ر ك ي ق و ل ه ك ع ي ا ن و ا ل ل ه ي ك و ل ا ل ل ي ل ب م و ت ه ا ك م ي ا ك من ي خ و ا ك م ي ه ن م ي ا م ك يا اما داري على نفسك هذا المثل الذي يقولك داري على شمعتك تجيك يعني طيب ما يجيش يقولك انا شويه كده يعني اعذرني شويه ان شاء الله يجي اعذر اعذر وهذا منهج الامام احمد امام اهل السنه فرجل يقول له يا امام انت مريض قال لا تكرهني على ما لا اريد اسالي ليه انت ما ت س أ ل ن ي ش انا اعتذر اليك ل ي ه هو ك ذ ا ب خ ل ا ص لكن لا تكرهني على ماذا اريد انت لازم تجررني ل ي ه خير فيه ايه تبقا ق و ل لي واحنا رجالتك ونعملك ل اللي انت عم ت ع ل م ا ل س ن ة تعلمت كن و س ن ة منضبط لا ت س أ ل عن اسباب لان هذا خارج هذا ي عن ي خارج عن حسن الاعتقاد بالله تعالى خلاص. وحدي اعتذر ليك وارتب لي خير في اجي معك قل و لي اعملك ل لا ت س أ ل اقف عند حدك حتى لو انت اخوي لو انت ا ب ن الموضوع انت اعتذر اليك فقط ما السبب يا لا تضطرني الى ما أ ك ر ه و ب ر غ م أ ن ب ي ت ل و ه وفي غايه الالم يقول ماذا بك ق و ل لا تكرهني على ما لا ارغب حرام عليك إ ذ ا كنت ت ن فعلا تحبني لا تكرهني على ما لا ر غ ب خلاص واحد ي ب ق ى بيعتذر على ا ل ل ق ا ء م ه يقولك تبليه عشان هي خير انت عيان يقولك يا اخي أقولك ايه أنا يقولك ايه ا ي لك ايه ما الناس ي س م ع و ن ا على الطرف التالت بيسمعوا علاء ع ر ف و ا من ت ش م ي ت ه م فينا نحن عيانين خلاص اقولك واعتذر خ م ا ص اعتذر انتهى الموضوع ولذلك لو تعلم اهل ا ل س ن ة السنه لكانوا ا ص د الله ولكن دا نعم ن فاهم هذا في نقص بالتعليم شنيع جدا في صحه العلم رغم ان الوف المحاضرات الو بل ملايين بتطرح ولكن السلوك المنضبط لم يعالج ب ع ا ل ت ر ب ي ة ا ل س ل و ك ي ة على المنهج ا ل ن ب و ة برضو فيها نوع من الخلل ف يبقى ه ا الخلال نوع من ي إ ذ ا لابد للمربي اللماح ان يترقب هذه المفردات ا ل ص غ ي ر ة التي بين ا ل ت ل ف ي ف والغضون والثنايا حتى يستطيع ان يدندن عليها حتى يسلم التيار من هذه العلل الوديئه التي تؤخر ا ج ا ب ة ا ل د ع و ة وتؤخر كثير من الاعمال تؤخر كثير من الاعمال اذا ا ل م س أ ل ة ح س ب ا لله وتوكل على الله تعالى ودع الامر الى هو يفعل به وفيه كما ارى ا ذ ا الرجل وهو امام ملكنا الملوك طلق الملك ونشع في ا ل ع ب ا د ة وكان نفعل للناس افضل من نفع في الملك لما اشتهر يخرج إ ل ى قريه اخرى و ي ب د أ يعمل بك يكسب لنفسه يتقول واحد من الناس كان عنده ابنه مريض قاله رجل د ه و و مبارك خليه يدل ابنك بس لاحظ لو انت بتقول ه تعال ى الولد د ه و و مريض تعال ر ج ي ه أ و ادعيله لن ياتي ابدا قال له, له احتاج ي ع م ل حيله عشان يجيله فدخل قاله يا سيدي ميون قال نعم قال عندي جدار فقط و أ ر ي د أ ن تقيمه يعني عاوز تبني الجدار ذا هوت ي ا ن قال خلاص غدا اتي قبل ما تجد الوقت تشوفه يعني محتاج قديه طوب قديه وشغل قديه ويعني ت ر ا يعني, يعني قاله ماشي الرجل مضى معه ب س ل ا م ة النيه ووضع ابنه تحت الجدار وغطاه بالغطاء فلما دخل الغطاء、عنه. فلما فيه يوم كشف عنه ر أ ى رأى م ف ت ل ى فدعى له فبرا أ و ق م ك أ ن م ا نشط النقاهه ل عمل يبقى ل أ ن ه يعلم تماما أ ن ه لو دعي لمثل هذه المسائل لا يجيب أ ب د ا ل أ ن السر ايها ا ل ا خ و ة الكرام في التبرع من الحول و ا ل ق و ة واللجوء إ ل ى حول الله وقوته وكذلك لو التوكل وصدق اللجيء الى الله تعالى تاتي الاجابه ة صحيحة الصحيحه ولكن دعوه السر ودعوه الليل والدعوه بظهر الغيب تجاب اما هذا الرياء مجامله ليس فيها ادنى فائده يعني ولا تقام ابدا اعجب شخصي بهذا الرجل لاحظه فاعجب به اسمه صالح وله من اسمه الشيء الكثير وده برضه بيبين لك مذاهب طلاب العلم من قديم انهم في روايه الادب مع شيوخهم هو يعلم ان هذا الرجل لا يريد ان يعرف او يشتهر فكان يصاحبه على بعد صحوا عليه اي ان فيميون او يحيي هذا لا يعرف صالح مطلق وكلما يطلع من ب ل د ويدخل بلده و يطلع معه و يدخل معه وهو لا يدري هو ا متبعه واذا خرج الى الفلاه يعني اختفى في الاحراش او في ا ل ا د غ ا ن ووقف يصلي ب ص ل ا ة وهو لا ي ر ى حتى في يوم كان فيميون يصلي فجاء تنين خرج عليه والتنين هو هي ا ل ح ي ة ذات ا ل س ب ع ة رؤوس فطبعا خايف على شيخه صرخ يا فيميون يا فيميون التنين التنين, التنين. اول م ر ة يدل على مكانه ويدل على نفسه في وقت ا ل ه الخطر الذي حداه لذلك الخطر فانه يوم طبعا م ل ت ف ت لا ا ل ت ن ي ن ولا غيره و أ خ ذ في صلاته واسترسل ولا شيء خرج الصالح مسرعا إ ل ي ه ويقال صل ي فلما انتهى من صلاته قال من أ ن ت قال اسمي صالح قال من أ ي ن عرفتني عرفت اسمي م ن النيه ي ا ه و ا ل ج م ر ب ت خ ب ه دا القمر في السماء وكل الناس ب ح ت ش ا ي ف ا قلدنا تابعتك من ق ر ي ة كذا الى ق ر ي ة كذا وعلمت ق ر ي ة كذا و انك لا تريد ان تصاحب احدا او يراك ع ولكني فزعت لما ر أ ي ت هذا التنين ولكن فيمين دعا عليه وهو في صلاته فهلك وهو كما هو اللي شايفه بعيد شايف التنين ج م ه ولكن مات التنين ب د ع و ت ه لانه مشغول بالله تعالى فدعا على ا ل س ن ي ن ثمن احفظ الله احفظ الله كلام نهائي يا غلام اني اعلمك كلمات تعلم اتعلم. احفظ الله ي ح ف ظ والله تعالى يحفظ بالرجل الصالح نفسه واولاده وبيته ودويرته بل بالقطر ل د بالكامل قد يحفظ برجل صالح ي خ ف ض من ا ل ز ل ا ت ل و ا ل أ و ب ئ ه والفساد برجل واحد الله تعالى ينظر اليه بعين رعايته فقال له يعني اود ان اصاحبك خلاص انا تعرفت و ت ك ش ف ت يا نفسي ا صاحبك م ص ا ح ب ة ا ل ل م ع ا ر ف قال له هل تصبر على حالي ه انت شايف بنشتغل ببالستين وناكل بيهم ونعبر ربنا ما فيش ازيد من كده لا بنحوش ولا بنحط فلوس في البنك ولا بنعمل مشاريع ولا بنزود رؤوس مال ولا بنعمل مضره في سوق المال ولا سقهم لما نشفي المسائل دي ا ر ض ا فالرجل دله ح ل ن ا كما ترى حال على القوت وعلى المعاش قال اصاحبك على ما تفعل فمضى معه كثير من القرى كلما اشتهروا مضوا وتركوها حتى اخذوا في بعض بلاد العرب يعني ا س ر ة وبيع قرقيق واحد من ق ب ي ل ل العرب اصرتهم فباعوهم و ل ي س ه م باعوهم الى ايه الى واحد ومن ذ ا ادب الاسلام ان رسول الله في الأسرة الهدي في الاسره ة لا ت ف ر خ بينهم وايه وولديها م د و ش ا ش ر امه ت ر ح كده وابنه يروح ن ا لا أ د ب ا ل إ س ل ا م ت ر ب ي ة و د ل ي ن كامل مفيش ا تشفي من حد لسى فيه أ د ن ى تشفي انظر للغدر اللي هو في فلسطين الان غدس ياتي ب الولد و ي ق ت ل أ م ا م أ م ه غدس الدين الكامل حتى في الغزو لا يفرق بين ا ل م ر أ ة و ز و ج ه ا ولا بين ا ل م ر أ ة و و ل د ه ا بدل ا ي كل اثنين الاسره في بيت واحد وده ادب جم جدا لا تجد كمال امثالا إ ل ا كمالات هذا الدين وهذا يعلم الناس كيف يكون الكمال وهذا يربيك على عدم التشفي و ش ه و ة التشفي والتغير من المخالف ف ب اخذ ف ي م ي و ن رجل من صراطهم أي من ق وراح ا صالح مع رجل آ خ ر فلما أ خ ذ رجل كبير البلد ف ي م ي و ن قالوا لي الشرط هو الله قال ا لك ل العبد لهم قال له لله ه هو شروط نعم نعبد ده ش ق النهار لك ل ا ولي الليل لا ت أ م ر ن ي في الليل ب أ ي شيء في الليل ن ه ا ر ك ف ن كما ا تريد ت ش غ ط و ل النهار لك ن في الليل ليس لك من الليل شيء قال كما تحب وافضل مما تحب ده انسان عنده انسان عنده من طيب. قال س لا ابيت الا في بيت وحدي مش عاوز حدي معي اصلا الله ليه ده ا ل و ح د ة وحشه و ا ل ع ز و ب ي ة وحشه انت اتنمى لوحدك ازاي قال ده ا ل شكرا ل ر ج ل الكبير ده كبير البرد او عمله البرد الله الرجل ده ماله ده ورشه مش م م ك ن ابدا ي ع ن يكون ي بالشكل دا فراه يعمل بالنهار بجد فاذا جاء الليل وقف توضا وتطهر ووقف يصلي الى الصباح فمرت عليه ابنته فراى مصباحا او نورا من فتحه ة الباب ي الباب ن ي ا ا عندهمش ك ب ولكن ل فيه ا ي بالليل يعني حتى في النبي و وسلم ت بتسرك يكن الله هناك صلى عليه حتى عهد مصابيح اصلا لم الا في النادر جداً في القليل يعني لا يسرجون سراجا في البيت الا ليه اذا كانوا يكتبوا شيء معين او فيه شيء ه م جدا في ا لكن م ث ل ل الاصل لم يكن هناك اي مصابيح تسرج في البيوت لانهم يسرجوها بدهون الشياه والدواب يستصبحون بدهونها وشحومها الي ل ا ل م ي ت ة ح ر ي ث ه بداود الشهير لا ينتفع من, البيت من الميت بشيء إ ل ا يستصبح اي ي س ت س ر ج بدهنها فقط بنعمل الدهن ذا شمعه نولع بيه فهذا من النادر جدا فالبنت تعجبت كيف ي س ت س ر ج البيت ا ل ب ي ت مع نور كامل فذهبت الى ر ي ه ا فنظر من ثقب الباب فوجد البيت م ض ي ء وهو واقف يتلو ا ل إ ن ج ي ل ويصبر وكانت البلد ديه في نجران ا ل ق ر ي ة نجران القرية وكان عندهم ن خ ل ة يعبدونها من دون الله ودعت الجاهليات كل واحد عنده حلق واللي عنده ذهب ي ج ي ب ه في يوم ا ل ز ي ن ة يوم العيد ويعلقوها عن ا ل ن خ ل الفساتين ا ل ن ظ ي ف ة والحرير ويكسونها افضل ك س و ة وعلقون عليها ز ي ن ة النساء نخله غير كده ايه م ج ا ي ن ي ن ه ا ا ليوم يوم ا ل ز ي ن ة يعبدونها من دون الله طبعا الرجل لو هو متطرف اسلامي ا ل ج م ا ع ة المتطرفين يقولك يلا يا جماعه بالليل نروح نختار ن ل نوعا. الشرك ح ه ادراحهم لوحده واحد ويجرى بتعلم على يعني يمسك الكتب كده. فهو اه ده شرك النخل ايه طبعا ما ا ه م ش ت ا ل ع م د ه الى القائد الحار ب ل ل د ا اذا كنت امام البنت كما فعل عمر مع زوجته الربوان اشتغل ل تحت البيعه الذي قطعها منه عمر لكن لا يليق لك ان تفعلها انت مش انت طيب ايه ثانيه لو فعلت ذلك لفتشوا عليك وعلموا انك تحارب وتقاتل وتجاهل اذا ستؤخر دعوتك الى مراحل ط و ي ل ة اذا لابد ان يثق الناس فيك اولا ويثق في دينك ثانيا وفي سلوكك ثالثا ثم ت أ م ر ه م ان يفعلوا ذلك او ي أ م ر ك ان تفعل ذلك مراحل مراحل ولترتيب ا مراحل في الدعوه يعني على طول كده تقول ده شرك ب ل ا ه ت ما ينفعش ف المهم الرجل السيد هذا ذهبي قاله م اسمعك ذ ا تقرأ تقرا أ ق ل قال ر أ ان ي ل الذي نزل على عيسى عليه السلام. قال إن هذا السلام كلام جميل ترتيل جميل قال وما هذا سر قال هذا من الله تعالى نور قال اريد ان ادخل في دينك الذي انت عليه قال ادخل قال ولكن انتم اهل شرك واهل اوثان قال له كيف قال تعبدون ن خ ل ة من دون الله تعالى وده حرام وده شرك متى ق ا ل و ان هذا شرك وهذا كفر وهذا كذا متى بعد ان ي ط م ا ن له ودخل معه قال له ا ز ا ي ت ده الهه ده شرائها باتعه انت لو جربت منها تموت تتشل و ل ا يحصلك ل اي حاجه لو اخد بالك جالهم دي ن خ ل ة فيها ك ف ر وشرك وقالوا طب ونعمل تاني من ينبر عن ا ل ن خ ل ة دي قال انا لهم انا مستعد ادعو ربي الذي اعبده ان يقطعها لكم فجاءت فجعفتها اصله. الريح لها من أصله. ولا شيء ولكن الله جاءت لها اصله. ريح شي الميلي بتاعكم من من اهل الاله ومش اخدوه. هو ولا ضاع طبعا ده من منهج ا ل ح ر ك ة في ا ل ع ق ي د ة ا ل ا س ل ا م ي ة او في شباب ا لا ل ا م يكون بيده دائما مرتكبا ل م ب ق ا ت يثير الضغط عند الناس انت ما قبر من كل يا ناس شركة وكوف. انت كافر يا بتاعمل التلفزيون يقول لك الجماعة دول بيكفروا الناس وناس اقول اشوف التلفزيون صح. التلفزيون صح. ما الماء الكلام التلفزيون واسلوكك المسألة جماهيري العوام عند يقولون تلفزيون تلفزيون شين بينك وبين العوام وبين الناس. لابد ان تروح يلتق تطبق تتلطف ملكو قبر شركة يروح خدر. وكوف يقول دول صدود صح. على على فعلك ده كده. ده قد ده يبقى يبقى يبقى لك لك ذلك? فيه صح. خذ اذا و أ ن تكن و دارسا لمنهج الاسلام كيف تصل برفق وبتوده الى هدفك بعد أ ن يظهر صراحتك ويثق فيك الناس ويستفتونك وتصير أ ن ت لك ا ل د و ل ة ولك الكلام في مكانك يا عندي وحيث في البلدة والوحيد وفيه في الإحجاسيات جميع النواحي في جماعة وطبعا الحمد كان البلدة الوسط الكعرى تماما مسجد بحرم بحرمش قبر بصد له لله لو الوسط قدت من لما نصلي اطلاق بل نعمل جماعة فيه ق بره. ولكننا ل لا نصلي ا تقول و ل فيه ح ر ا م احرام. ل ا ب د يتشير. ق بل نعمل ل ر ب بفضل الله تعالى و ن جماعه ة وحده. ل منة من الله ف ضاره ل و ل ل ي ش ف ي مأمور المركز المرك وعاظ جاء جماعة يعني د هذا د في وبيصالوا يعني هاي في البلد ونسبوه يعني عشانين كده بتوني عشان ج ميت ا ع ة ده م من اموات المسلمين الواجب نروح قبور ا ل ل م س م ي ن ه ت ح ط و ا ه ن الى ي عليكم ه وراجل بتفوت حرام ل ع انت ا ل قبور ه م المسلمين ويحرموا م ج ا الوحد ع د ل وكده ه من دعوه و المسلمين للرجل ب لوحده اذا تركت مع الناس عشان يرحم ب ر ح م ة المسلمين فلازم من ا ل ق ن ا ع ة ولكن هذا بعد ان يشتهر حالك ب ن الناس وان تكون لك ا ل د و ل ة يعني لك ا ل س ي ا د ة على المكان لكن تجي بنفسك وجه تهد وتشيل يقولك الله ده انت ا ل ي ر ه ا ب ي اللي بيقولوا عليه انتبه جدا بعد ان اقنعه وراى أ ورأ ص ل ه و ر النور في بيتي وايه من ا ل آ ي ا ت ا ل ظ ا ه ر ة م ع ج ز ة من موجات عيسى قالوا اقرا على ايه? قالوا بقرأ الانجيل ارتل هذا الانجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام وادعو ن ا اهل ك الشرك وهو و ربي ان يجعفها لكم و ف ي ل ف ذهبت ا ل ن خ ل ة ولذلك لما اشتهر قال و ا ت ز له ي ب تئذلي وطبعا د ا حر اصار حرا ليه لانه اعتق سيده من الشرك بقيت قبل ت ايه? واحدة واحدة. فصار ه ت قبل كلامه يعفقه امين? ل ل م ة ح فصار حرا باعتاق ا ل ب ل د ة من الشرك وهاجر منها لشهرته ودخل بين نجران ا ل م د ي ن ة ونجران ا ل ق ر ي ة وهذا محل التاسع القادم ان شاء الله تعالى و ذ ل ق ص ة ا ل ح ا ب ا ل ا د و د ق ص ة س ت أ خ ذ وقتا طويلا لان فيها من ا ل ت ر ب ي ة وفيها من الادب والتربيه ا ل س ل و ك ي ة والمنهجيه ا ل ا س ل ا م ي ة ما لا يجوز ابدا ان تتخطى وان تتجاوز وعد الله تعالى ان يبصرنا ب د ي ن ن و ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم